وَتَرَبصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يُفِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُبْرِهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ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 وَزَلنا مَول الكِتابَ وَالمزَانَ لَقومُمًا النَّاسُ بالِالقِصْط وَآزَلْنَ الحَديدَ فِيهِ بَأسُ شَديدُ وَمَ نَافِع لاس وَلِيعلملَمَ اللهَّ مَصرُرُ وَسُ لَ بِالغَب إِ اللهه وَلا قَدب سَلْنانهُ حَو وَإضَرَهِ مَ وَجعلن فيِي ذُررنِيتِهِمَن نُبُوتَ وَالكِتاب فَمِنْهُم مُهتَدِوا وَكَثير مِنهُم فَاسِقُون ثَُّ قَفَّنَ عَلَ ثَارهَا